ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي 119. وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 110. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 111. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به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 إِذَا لُغِطَ الْمُبْطِنُونَ مَا هِيَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَدَّحَبُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ வக்கானுல உஞயும் உல் இமல் அயச்சுவ அனநீன் அவலம்யிம் அன்ன